فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرع ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كتنتم به وإن اقُمْ رَاحِلًا فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ إِذْ عَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بَنِي أُمَّ لاَ تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي ولا برأتي فجئت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بقولك بما لم يبقر به فقبضت قبضة من نف رسول قبضة من نف الرسول فنبدتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَتَعَٰلَىٰ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ نَيْمَ الْمَثَوَىٰ